إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 فاتقوا الله, الله فاتقوا الله يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات اللَّهَ يَا أُولِي الله الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ اللَّهُ ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة هنا في إرشاد إلى كيفية الطلاق به طلاق قلوا به طلاق سني وطلاق بدعي الطلاق البدعي محرم والطلاق السني هو المفروض أن يكون فإذا أراد الزوج أن يطلق امرأته فالمفروض أولاً أن تكون في طهر لم يجامعها فيه في ذلك الطهر لم يعني لم يكن قد جامعها فيه إذا أراد تطليقها يعني إذا قد جامعها في ذلك الطهر فلا يطلقها فيه وينتظر إلى أي يأتي طهر آخر إذا ضروري أن يكون في طهر لم يجامعها فيه فقال الله يا أيها الن يعني فإذا طلقها في هذا فاعتبر يعني يعني يمنع عنه او مخالف حتى للقرآن قال الله يا ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء طبعا نلاحظ ان الخطاب للنبي والمراد بها الناس جمع المراد بها النبي وأمته فلذا قال اذا طلقتم النساء ما قال اذا طلقتها يا ايها النبي ما بلا انك جدول القائد وجدول ايش يعني يعني يعني الرمز للأمة يا أيها النبي ولا بيخاطبنا وياه ما بلقى بيخاطبنا وده إحنا يقدو يخاطبه يعني يا أيها النبي ويدديه الكلام لنا إنك يعتبر يعتبر مسل لنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قالوا معنا طلقوهن لعدتهن يعني قالوا مستقبلات لعدتهن يقولوا قال العرب يقولوا أيه مثلا أيه رأيته لخمس بقينا من ذي الحجة مثلا و بدين يعني قبل خمس يعني مستقبلا لخمس يوم معناها لخمس هنا بيقولوا كذا حتى يعني إنه هنا قال مستقبلات لعدد يعني يو ماقدم في, ما في العدة يعني العد العدة هي في الواقع هي إذا نحكي يعني قبل لا يجي حيض لا تكون في في أثناء الحيض لأن الحيض هو في الواقع من العدة العدة هي ثلاث حيض فقال طلقوهن مستقبلات العدة يعني قبل جيفة العدة يعني, يعني قبل أن تكون قال يعني اذا طلقوهن في إيش في أثناء الطهر قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن هذا الطلاق المفروض أن المفروض فلذا يعني, حس يعني هو فيه فائدة منفعة للناس كبيرة حين يدلهم على الطلاق لكن يطلقوه مثلا أما قال في طهر لم يجامعها فيه هذا ما أخذ طبعا من السنة ما هو من الآية، وأما قوله يعني يعني يعني في الطهر لا يكون فيه حظ من الآية، إذن في طهر لا يكون فيه حظ، وأيضا هذا الطهر لا يكون قد جاء معاه فيه لأيش؟ ل... يعني لكي إذا حصل غضب من الزوج وأراد تظلك زوجته، في كان في إحدى هذه الحالات، فعليه أن يتريث ينتظر، وعادة ما بيحصل يعني إذا إذا هو في طهر قد جامعها فيه حتى في انتظر لان ربما يعني كما قد يعني قد جامعها في ذلك الطهر ما عبى ايش ما عبى حسب يعني بالحاجه هلاء ويحس انها ايش مستغني ويتسرع ويطلقها فقال لا ينتظر في طهر يعني يقدم ضاع عليها حظ ويرجع يأتي بعدها طهر ما قد قربها فيه فاذا طلقها في ذلك إيش يعني على يعني انها عن جماع فإذا قال ابو الأمير المؤمنين لو طلق الناس على ما ايش على ما اشار عليهم الله لا اشرم ما نادي ما رجل لو ينتظر يعني ما هو أي وقت تغضب فيه تطلق فبصير الوقت الذي انت فيه فقال اذا المفروض أن تكون في طهر لم تجامعها فيه وأن يكون ايش يعني في في ذلك الطهر نعم لا طلاق في جامع هذا طلاق ايه ما هو بيجاء لا طلاق نعم هو إذا طلقها في واقع في الواقع لو طلقها مثلا في حيض الطلاق بدعي يعني حرام يعني ما يجوز الواحد يطلقها وهي حائط ولا يطلقها في طهر وقد قربها فيه هذا حرمها الشاط إذا أرسل تطلق قال ضروري في طهر ما قد قربتها فيه ولا يجوه أيضا كذلك يعني لا يكون فيه أشفيح هذا فإذا خالف الإنسان فإن يكون آثم أما وقوع الطلاق فلاقع الض... يعني ب... أنه بعيجع. على ما هو رأي أمس أهل البيت أكثر من. سهل إذا عندك إذا وافق سهل ما حد هال لا يا أيها النبي وإذا طلقت من سأ فطلقهن لعدتهن وأحصل عده يعني وانتبهوا عندما تطلقون إيش تحصل عده يعني تحسبوها يعني يضبط العده لا تيجي فيها مغالبة إنها مده مهمة حتى لأن يسر يسرتبط على أحكام شرعية فاحصوها يعني احسبوها وضبطوها واتبوا الله ربكم لا يعني لا تخالفوا ايش اوامرهم منها أنه ان يطلق الانسان في ايش اثناء الحيض هذا مخالفها الاوامر الله فالله قال واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ايضا رتب عليها امور بعد الطلاق اذا طلق الانسان امرأته قال لا تخرجوهن من بيوتهن لا يخرج اذا طلق امرأته في لا يخرجها من البيت اذا دخل بها وقلها معه مثلا فترة ورجع طلقها في خليها في البيت لا يخرجها لا تخرجوننا من بيوتهن لها لها حق أن تسكن في البيت إلا أن تنتهي العدة ولها أيضا أن فقهي لا أن تنتهي العدة فقال لا تخرجوهن من بيوتهن فلا تخرجوننا من بيوتهن قال سماه بيوتهن قال بيوتهن لأنها قل قلنا حين قديم اختصاص هذا البيت حينها جالس فيه بيقول بيتها ولو بيت في الواقع بيت الزوج ولا يخرجنا كذلك هم. لا يكون يخرجون المفروض يقعدوا في بيت الزوج هذا ذي ما بيعمله بهالناس ما طلقها حرب الصراله وخلاص المفروض ان اذا طلقها الناتئ لسه في بيته لا طلقها لسه في بيته لا وليس له حق ان يخرجها وليس لها حق ان تخرج قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن نبي فحجه مبينه لا اذا قد يتسبب يعني يعني إذا فعلت معصية واضحه يعني بأن تروح تيجي تثير فساد في البيت تروح تخرب تروح ما أنا قال لما الحق لما إيش يخرجوها والله يخلها تخرج قال إلا يأتينا بفاحشة مبينة إذن إذا إذا ب يعني بتنشر الفساد ولا بتخرب خراب كبير في البيت ولا بتؤذيهم إذا واضح ما أنا قال حين قال بينا فيذاك به معصية بينا من قال بسخر خرجها وتلك حدود الله هذه الأشياء حدود وشرائع من الله ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها ومن يتعدى هدود الله فقد ظلم نفسه الذي خالف في هذا الأشياء قد ظلم نفسه لأنه حرض نفسه للعدام لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره عندما ينبهنا إلى هذه التكاليف وهذه التشريعات فيها في الواقع لصالح الإنسان لصالحكم أنتم يعني قال عين قال اتركها في البيت وانفق عليها يعني لا تخرجها وهي تقعد ربما حتى بيقولوا في هذه العدة أن عليها أن تتزين لا تترك الزينة في أثناء العده العدة هو ولا تتغطى منه هي لا تتغطى منه وبيتطلقها وعتاب حتى لأنه ربما يراها ويتراجع وي... وي... وي... وير... ويرجعها فقال الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا إذن أن تبقى مدة تعتد المدة في بيتها او في بيت زوجها ولا تخرج منها وينفق عليها ولا يجي بينهم آشة. يعني لا يجي بينهم تناكر ولا يعني حتى الانفاق يبقى ويستمر يعطيها حاجتها لان ربما ان الاشا الامور تتغير يعني كان قضيه او سوء فهم او اي مشكلة تنتهي قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امره يعني رغبة منهم من الاثنين في الايه في استمرار الزواج اذا الانسب ان تطبقوا هذا الحكم هذا في الطلاق الرجعي نعم هذه أما لأن هذه بيسبور يعني كما طلقها واحد بيسبور يراجع حاله مبلغ يعني لو وطها في تعتبر الوضع مراية هذا في الطلاق الرجعي أما الطلاق الذي الذي ما هو رجعي الذي ما يعني إيش متيجي هو طلاق ما بعد الثابر لا بعد ثم خلاص من هاي تخرج من البيت ليش <تصفيق> لا والله يعني والله تخرجي يعني ما عاد السافر تجلس عند ما عاد عليها ما السكن لا يجي سكن ولا جلا سكن ما قد ما بينهم يعني الظاهر هي. الظاهر يعني في إن إن هذه معها عدة وبيثوري راجعها هنا قال لعدتهن قال ومية قالش فإذا بلغنا أجلهن إذن يترك الإنسان ال المطلقه في أي في بيتها أو بي الذي هو بيته، حتى تنتهي الأجل، ينتهي المدة، يعني حتى تمضي عدة الأش، عدتها وهو ثلاث حيض، فإذا بلغنا أجلهن، يعني يعني بلغنا إلى آخر الأجل يعني بلغنا أن وصلت إلى نهاية المدة، يعني قبالت نتهي العدة، فأمسكوه النبي معروف، إذا أنتم يعني معكم فرصة إلى آخر العدة، إما تمسكها بمعروف وبإحسان إذا قصدك الخير ولا ويكون بينكم ما بين الزوجين من ألفه ومحبه وموده أو تفارقها يعني بإحسان يعني لا تمسكها بعضهم باي يصل لما يتقارب المدة إلى الإنساء وراح يراجعها ولا يشتيد أنها ترجع ما بلاش تقعد معلقة السادة يعني مضاررة بس فقال لا قال إذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بأيش بمعروف يعني قرروا إما تمسكوهن بمعروف يعني إيش يعني تراجعهم أو فارقوهن بمعروف يعني تتركوهم على الطلاق ذي أكو بس ولا تراجعوهن ما هو لي طلاق ثاني إنها تطلقها أول مرة وينتظر لما يعني معهم مده العدة إن ظهر لهم رأي أن المراجعة فيمسكها بمعروف ما أراد فارقها يخليها وبس فإذا فارقوها يعني فارقون يعني يتركون يعني ايه مطلقات او فارقوه بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم يعني هو من المناسب ايضا ان الانسان يكون يلا الشهود اذا طلق وشهود ايضا اذا راجع لذلك لكم دي اختلافات جاي يقول هاي احد ينكر المراجعه ولا واحد يدعيها فقال إذا اذا اردت ان اعمالكم جهيا يعني يعني اللي تسلم الخلاف والاختلاف ولكي تثمن حقوقهم قال إيش اشهدوا أشهدوا ذوي عدل يعني شخصين يعني ياج رجلين عدل واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله يعني واعطوا الشهاده, الشهادة يعني يشهدوا اشهدوا اولا يعني يعني احضروا شاهدا او اجعلوا هذا بمحضر شاهدة سواء ثلاث او اج رجعه لكن ما معناه ان اذا ما حصل شاهدين فما ما به طلاق ولا برجعه بيصير الطلاق بدون شاهدين والرجعة بدون شاهدين لكن بينبهنا الله ان افضل افضل لنا لا لا اختلاف ولا يفوت على انسان اي حد او اج رجعه كرها بعد قال القولة... اذا طلقت من نساء و... ورجع حين قال فارقوهنا و... لا او سمعت لما قال قال سالت على على طلقت من النساء من البداية يعني في البداية إذا النساء و... وال... نعم ولي... قال آه... اللهم صلي على محمد ونه... قال... ويعدل. يعني أحبروا لو يعدل الغايه سواء طلاق ولا اي ولا رجع واقيموا شهاده لله ويعني اذا وقت اداء الشهاده فاقيموها يعني اجعلوها شهاده حقه الشهاده الصادقه شهاده لله يعني لا يقربكم فيها الا الحق واقيموا الشهاده لله اي ورجع بقول يعني منكم دلين منكم من الايه يعني جم معروفين ولا من المؤمنين لا سهل، لا يعني حدث لين من المؤمنين، وأقيم الشهادة لله إذا نقول اشهدوا شهادة يعني من كان قد شهد في أدى الشهادة يعني بحيث تكون صادقة تكون لله يكون المقصود من هذا ظهر الحد لا يثي إيش لا يميل مع أي حد حتى له يعني إيش يعني لتكون الشهادة ضد قريب لك قال وأقيم الشهادة لله. ذلك يعذبه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الكلام يعذبه يعني يعني أي يعذبه يعني ويخبر به ويحذر به من كان يؤمن بالله. يبلغ به من كان يؤمن بالله لكي ينفذه. وهذا ينفذه وذي يطبقه. كأن يعني به يعني يذكر به وقال له به حتى يطبق. هذا ذي هو مؤمن بالله. أما يعني كأن فيها الذي ما يرضى يتزم يعني كأنه يعني أن صفة الإيمان ما هي مكتملة فيه. ذلكم يغضب به، هاه؟ يعني هذا الكلام، هذا المذكور سابقاً، كل، كل هذا الأحكام، إنه يعني للعداء، وإنه كلها. كل ن... ما معنى؟ ساله أبو له ما يعني بس ما معنى؟ إذا بيخرجها بجدار. ما الظاهر؟ يعني ظهر الأمر. لكن يعني كأنه هذه الأشياء هذه مذكورة، هذه <تصفيق> قال. يغضبه يعني هذا يعني باء يغضبه يعني تبلغ هذا أو يعمل بها من كان في إيمان يعني كأنها يعني أشياء مهمة يعني كأن ما يطبقها والما ما يمتثلها ما في إيمان هذا الأحتام يعني فيها يعني فيها تشن المخالف في هذا الأشياء يعني فيها إن اهتمام بهذا ال المذكورة هذه الأشياء حتى كأن ذي ما يرا يعني أنه ما بيطبقها إلا شخص مؤمن ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا إذن, إذن علي المؤمن هذا يعمل ويمتثل حتى ولو رأى فيه يعني لو رأى فيه شيء من ذلك ضرر عليه ولا يختار كذا ولا أنه قال سهل يقوم بما عليه يقوم بالواجب عليه والله قال ايش بأيجعل له, با له مخرج مثلا الزوج يعني يشتي يعني ايش يمسكها مثلا المال ولا يطلقها خلاص يبطل يترك ولا يشتي يضرها يشغلها يخليها معه ويشغلها فقال ما يجل. ما بلا يمسكها بمعروف ولا يتركها بمعروف ولو قصد الانسان ان مثلا يعني قد يولى الازواج يشتي انها ترجع لها المهر مثلا وتستدي نفسها ما له اذا ما جاب انها تشفق وما اراد ان تبقى معه مثلا فلا يعني بعضهم يسلط عليها ويعني وي ويشد عليها لا الا ان تطلب الطلاق اللي يقول لها اذا طلبت الطلاق تفدي نفسها وترد المهر هذه طلبت فقال الله لا اذا ما به توافق خلاص طلقها واستق الله يعني ما يجوز لك ان تضارها او أنت تؤذيها أشت... لاجل انك تحصل على مال او نحو وذا قال وميت تق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني قد المال هو سبب في في بعض يعني في المخالفه في بعض هذه الاحكام قال اتق الله واعمل ما الله وعندما تعمل بما أمر الله وتتقي فالله وباي وما كنت منه أو تحذر منه فالله مخرج منه. ومن له, يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب بأي رزقه من اماكن ما يتوقعها فلا يبالي واحد يهمه رضا الله لا ياتي الله في أي شيء من هذا هم وما له المخرج يعني هو حامل مشكلة ولا يتعرض يعني قدوا بائقة ولا قال هلا باقي لكم مخرج من الله باقي لكم رجء من الله فقط إتق الله واتبع معايش ما جاء به الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه أذيئة يعتمد على الله في أموره فالله يكفي معاه كفاية ربي معناه فهو حسبه يعني فهو يكفي فهو كفاية أذيئة عم يعتمد على الله فالله بهو كفاية له كأن حتى يعني إذا أراد الإنسان المعاونة من الله والمساعدة فإنه يعتمد الإنسان عليه والله قدوباه في يتفه يعني أكثر من أي من أي إنسان أي أكثر من أي أي أي, أي مخلوق ما أحد نافع لك مثل مثل الله يعني يقول فقد اختار يعني فقد من أحسن طريق إذا أكي إذا توكر على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فذي بقت فيه إذا توكر يعني إيه ومن يتوكل على الله يعتمد في أموره على الله ولا يبالي باي يعني أي مشكلة أو أي ضائقة أو أي يعني والله لا حاجة المال ولا أي شيء لا يبالي ينفذ ما أمر الله ولا يبالي ويعتمد على الله ويتق الله والله باي خارجه وباي رزقه وحين لأن يعني إنما يتق الله ويعني ويعتمد عليه يركن عليه ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو يكفيه قال هو بيكفيه هو عن كل عن كل شيء إن الله بالغ الأمر، الله قادر يبلغ يعني أمره كل شيء إذا أراد أي شيء فيحصل إيش؟ فالله يعني إذا أراد الله أمر يحصل. أمره بيعصل أمره فيبلغ في أي شيء وبيتحقق أمره في كل شيء فإذا اعتمد عليه ودري إنه إيش هو خير من تتوكل عليه. كذا بالغ الله. يعني يبلغ أمره يعني يعني يعني يحصل أمره أو يعني نقول بالغ أمره. الله. يبلغ أمره يعني كأنه يحصل على الشيء الذي الذي أراده يحصل على الأمر الذي أراده ناسالة يبلغ هو يعني مثل الحين تقول يبلغ عندك يقول يبلغ, يبلغ مرادة يبلغ هو مراده يعني هو يعني يعني يحصل عليه يعني إذا أراد الله شيء بيحصل سواء قنابلق أمره ولا بالق أمره قد جعل الله لكل شيء قدرة الله هذي كل الأشياء يعني على يعني يجعل كل شيء على مقدار معين وعلى وقت معين وعلى كل شيء فدري إن الله ذي يعني يتحكم في الأشياء ويصرف الأشياء والأرزاق والكل شيء إذا نعتمد عليه ولا هي أثنا من المحيط إذا المفروض من المرأة قال قال أنها تعتد قالها ما قد ذكر العدة ها؟ حصل عدة قال حصل عدة وقلنا رقم ثلاثة حيض لا ما قد ذكرها أنا عدة هنا ثلاثة في الذكر قال عدثهن ثلاث شيا في آية أخرى يعني إيش أو ثلاثة تقولون عدث المرأة مطلقة قال ولا أيه إثنى من المحيض رجع قالوا به النساء ما ما قد حافظت إما أنها عتها صغيرة ما قد حافظت أصلاً ولا أنها بيقولوا ضحية ما يعني يعني ما بيجي فيها حب بيجي في أمثلة كذا ما تحرر وجذع دي كبيرة فقال هذا لا غير العاد إيه قال ذا الحين بالنسبة الآن كلام قال ولا أي ها لا ولا أي أثناء من المحيض الآن صح الآن بالنسبة للمرأة التي كانت محيض حتى بلغت من السن مبلغ كبير حد يعني إيش حتى ينقطع الحيض وهي أستسم الحيض عباريا إحنا عندنا بيقولوا إذا بلغت ستين سنة نعم في إذا يعني وصلت إلى هذا السن أو يعني أو وانقطع الحيض وهي أستسم الحيض المحيض المحيض هنا المراد به الحيض كانه مسطر ها قال ولا هي اثنان من المحيض كيف يسووا اعتدوا مع ابي صبري مع ام ام حب احنا قلنا عدت تاكل ثلاثه قر يعني ثلاث ايام ها في قد ايه من المحيض كيف تسوي تعتد قال ولا هي اثنان من المحيض من نسائكم ان ارتبتم يعني اذا عر... اذا ما عرفتم هذا الامر اذا اشكر عليكم هذا الامر وتشتفع لف كانهم كان بيسالوا قال هاي اذا ارتبتم في هذا اذا لم ت... اذا اشكر عليكم ان اشكر عليكم امر هذا الشيء فايش فعدتهن ثلاثة أشهر فهم اعتدوا بأشهر ثلاثة أشهر بدل ثلاث حيض هذا ال اللي يعني الياء إثام الحيض المرأة الكبيرة التي أي الياء قال هذا قال إذا إذا جهلتم حكمها أو كيف تعتد لأنها الحين مع بتحض فايش فالخبر هو كذا فعدتهن ثلاثة أشهر ما بل ليش عبد قال إن رضيتم هو قال كان إذا أشكل عليكم هذا الأمر إذا أنتوا تعرفون مين يقول ودي ما ودي والتي التي جاءت من هذه ذات شيء تعرفها إذا اذا اشترعت أمرها في عدة هكذا قال فعدتهن ثلاثة اشهر والله لم يحظن يعني وهم كذلك بدنا نجعلها معطوفه على اللاي اثناء ولا نجعلها مبتدا وخبر كذلك يعني والله قال والله لم يحظن وهم كذلك دي ما قد حضت نهائيا مثل الصغير وكذلك هذه هذه قال الضهياء دي ما بتحض ولو دي كبير يعني ذي ما قد حصل لها حيث نهائياً الأول إذن الذي حصل لها حيث ثم انقطع يعني لسن اليأس وهذا قال كذلك التي لم تحيث نهائياً إما لصغر سنها أو لأنها يعني لم يحصل لها نهائياً يعني, يعني بيقولوا هذه بعضهم تسمى ضهية فهؤلاء ايش تعتبر عدةهن كذلك يعني تم ثلاثة أشهر ما بشي يحيظ كيف يتعتذ قالب الأشهر لأن عادةً بيجي المرأة بيجي لها ايش الحيث في شهر مرة أكثر النساء فقال إذن ثلاثة أشهر ثلاثة ما عدت ثلاثة أشهر حين ما ما بيحيظوا قال ومن يتقل لها يجعل لأولاة له. الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وإذا كانت المرأة حامل لا عدة غيرها يعني قلنا عدة غير الأشياء الصغيرة وغير الآيثة وغير المطلقة العادي غير الحامل كيف عدةها قال عدة سالة ما تضع الحمل حين تضع الحمل خرجت من العدة. لو طلقها ولدت بعد ما طلقها دقيقة خلاص خلاص نعم خرجت من الأش من العدة. قال وأولاد الأحمالي أجلهن أي بعنا حملهن. ومن يتقل الله يجعل له من أمره يسرى. أيضا رجع إلى الأم. من يتق الله ويطبق أوامر الله فالله بيجعل له من أمره يسرى. بيسهل أموره. يعني حتى كل أموره كان بييسهلها الله. بييسر الله الأمور حتى المشكلات وحتى المصاعب بتيسرهم وتذللهم ومن يتق الله يجعل لهم من أمره يسره كرر هذا من يتق الله يجعل له من أمره يجعل لهم مخرج ويرودهم من حيث يحتسب من حيث الله يجعل له من أمره لله يعني بتنفع الإنسان وأن الله بيكون مع الإنسان وبيسهل له الأمور وبييسر له الأمور ويسهل الرزق كررها أكثر من مرة. كذا عباره له سن الله غير فاي متري يعني لا يعني اذا عدها ما قدي بلغت الستين بيقول عاد بالاحتمال يعني بعضهم تجي لها مرض تتوقف العاده اذا, إذا توقف عاده المراه واستمرت بيقولوا اهل المذهب ان إذا استمرت متوقفه يعني فربما انها ترجع فما يصير كما اثرت الى هذا السن هذا إذا مثلا في الأطباء خلاه واضح هذا مع السافر تهب يمكن واللهم بيقولوا في فالو... يعني الآن بيقولوا أنه هذه المرة إذا هي توقف الحاد بعضهم يتوقف مثل المرض وإذا يطلعه هو يتقف المرض ولا شيء طار بيقولوا يعني ب هذا حتى بيقولون ها ننتظر لا ما مع ما المذهب يمكن ما جمع حموض لا بحكم هنيك واضح بيظهر لو بيجي واحد جرينا إن خلاص الحاد ما عند بشي كانت يقولوا خلاص قال ذلك أمر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته قال هذا امر الله هذا شيء من الله هذه الأشياء كلها يعني أوامر من الله أشياء من الله أن تطبقوها يعني وتخافوا من مخالفتها ومن الله يكفر عنه سيئاته قال الله, بي الله بي بي ويتغاضى عن بعض الأشياء يعني سيئاته عن أشياء بيتغاضى عنها يعني أن الله بيسهل معه الذي يتق الله الذي يتق الله ويترك يتنبه ما هرم الله في الله بيسهل معه أحيانا في بعض الهفوات التي قد تحصل منه فالله بأيش؟ قال أي يكفر عنه سيئاته يعني أن الله يشتهي يدخل الجنة إذا حفرت له حفوات ما بيش يتعمد هناك حفوات أو أخطاء أو غلطات قالنا الله يش بي... ياش... يكفرها يعني ما بيجي بتجاوز عنها ولا بيشبهها. ما... هذه ما... قال إن تجنب كبائر ما تنال عنه عنده كفر عن كل شيء. ربنا الكفار رب يأخذهم. إيه من غير بسيطة ها؟ من الكفار باي آخذهم على كل صغيرة وكبيرة. ما ما أي كل صغيرة وكبيرة نعم. قال ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويؤذم له أجرا. هذا أيضا قال في التقوى. تركيب التقوى هنا قال لها ثمار كثيرة. قال يكفر الله عنك السيئات يعني يتياوز عنك يسهل معك يعني لأنه يشتيك يوصلك إلى النعيم يوصلك إلى طريق النجم يتعاون معك في هذا الأمر ويعظم له أجره ويعطيك الأجر العظيم العظيم يعني يعني يجعلها أجر عظيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم بالنسبه لكي قلنا للسكن قال لا تخرجوهن فيسكنوهن قال من حيث سكنتم من السكن الذي معهم هذي معهم وذيه ايش على قدر طاقته الريال. ايه الرجل قال اسكنوهن يعني على الرجل السكنه قلنا انه يخليها في بيتها قال من حيث يسكنه يعني لان على كان على حسب طاقته الناس ما مسوا في الغنى فقال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم من حيث سكنتم ورجعت قيده في ثاني قال من وجدكم يعني من استطاعتكم الشيء اللي انتم في مقدوركم وفي استطاعتكم فعطة يعني في يعني إذا هو فقير في يعني يديله سكن مثل يعني مثل ما يكون إيش يعني مثل ما بيحصل عليه مثله إذا هو غني يبلاه سكن يوم مريح أكثر مثل ما يكون مع الأغنياء إذا مثل السكن ذي معك ولاهم مثل السكن ذي معك أيضا حتى السكن ذي معك يجو إيش يجو يتلاءم مع إيش مع حالته يعني إذا واحد بخيل غني وبخيل ويبله إيش سكن يعني مبهرف فلا لو لو باير وايسك لا المفروض انه سكن ابي قال يعني كانه قال مثل ما تسكن عند لكن وجه السكن هذا على قدر باقته من وجدكم ايه يعني ذي في استطاعتكم بهذا الشكل تمم لا لكن عقد بالشرط ايضا من وجدكم الاجتماع يعني مثل ما تسكن لا ثان ثان ايوه لكن الحين يقول من وجدكم بس يعني انه ضروري يعني لا هو يا بلا خلاف المعتاد ان غلط انهم يجتمعوا في البيت نفسه يعني ها, ها. كان يشتي ان ال يعني ما ما ربي مكلف لك من من يعني ما ضروري تستقل من حيث سكنتم أيضا قالوا من يعني بعض يعني من المكان يعني هبلها مثلا ما ضروا يديها كله لا هو بالتدال غير لا وش هو التدال غير من لا ذهنا هنا طبيعي من حيث سكنتم ما يفتح على السكن اذكروا ان من حيث سكنتم من ديكم ولا تضاروهان قال كنها ولا تضاروها لا تشغلها لا تضايق عليها <تصفيق> لا تسبب شغله اللهم صل على ال الا <تصفيق> ايش ولا تضروهن لتضيقوا عليهم كلاي باب اذاره واحد المراه يعني شغلها يسبب لها مشاكل وينقص عليها حياتها لاضيق ودير تخرج من السكن حقها هذا اذا طلقها بعض ما ايش تيت يعني يسبب لها مشاكل لا ما قال هذا لا يجدروا ولا تضروهن لتضيقوا عليهم يعني ان المفروض انك تخلي تعيش حياة مكرما في العدل لها إيش؟ له زوجته. وإن كنا أولاد حاملين، فأمفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإذا كانت المرأة حامل، قال في إيش؟ يجيب النفقة عليها حتى يضع الحمل. لأن ابن حتى أنت عدة ثع عدة ثع. الحمل. ما بل كان عايش يرتب عليها؟ تكرير يعني؟ لا هو في عايش يرتب على ذي الأمر. حين قال فأن أربعة لكم. لأن قد يجي لأن كده قال قبل. حتى اضعنا حملهن عدتهم لكن عدد الحيش يترتب عليها امر اذا اختلفوا فلا اشي في الرضاعه قال حتى اضعنا حملهن فان ارضعنا لكم يعني اذا أش المراه المطلقه يعني اشي كملت العده يعني يقولون ما بتكمل هذا الحامل بالوضع صح قال بالنسبه للولد اذا هي بات رضعه ولا طلبت شي في السعر ما فيها اشكال لكن وإذا أرادت أن تطلب يعني لل يعني أي مقابل الإرضا قالها وإذا كانت جهلة بأنها أن تطلب فسار خلص إذا طالبت إذا طالبت يعني بعض النساء بيجي فيها يعني يعني صعوبة وتعاسر إذا طالبت المرة قالت شتي حق الإرضا فقال يجيرها فإن أرضى لكم يعني إذا هذبت رفعه فيه بعد ما لإنه قد ما قد قد ما ما بسبور أوران إلا إذاك بتفد. ها قدر إن حتى يضع على الحمل. وكما الحمل لا ما بالله هنا يجي لك عاد يرتب عليها الأمور الثانية. لا هو أنا كل على حسب الحاجة وش ما هو سوى يعني سواء والكبيرة والصغيرة وكيف ما كل ينفق علىها يعني الحال اللي فجرها يعني التي تحتاجها لا يشتعي رتب عليها الآن أمر إنه حين رجعت توضع كيف بالنسبة للولد فقال إذا هبأت أرضع كأنه يقول فإن أرضعنا لكم يعني أرضعه لي لهم قبل كم تقعد تنفق عليها العدة يعني كم تقعد تنفق عليها بس كنت كنت لأشوف لأشوف لأشوف هذا قال حتى يعني قال الحامل قد تبعد سنة يعني نسع عشور مثلا يعني كامنا هي لها عدة خاصة الحامل قال إلى أن تضع قال قال قال فإن أرضعنا لكم قال إذا ما بلا أرضع لكم يعني هي ما تشي ترضع كأنها ما تشي ترضع ما بلا ترضع ولي لك يعني إذن فلا حق ناس تطلب مقابل ومن بدها ترضع ولا تكلمت ولا يجيب خلاص فإذا إذا أرضعنا لكم يعني لأجلكم بس فهلها أن تطلب مقابل فإذا طلبته قلنا إيش فآتهن أجورهم لا قلنا إذا أجورهم ما بيجيبها أجر الله إذا باتفاك من أجيب التقديرات التقدير الطلب من قوله أجورهم ما بيجي أجر الله إذا باتفاك ما بيجي أجر على شيء إلا إذا بين التأجير، لا، ما بشيء وانا لا يشتيه، إذا باتفاق بينهم يعني هي لا، ما هي اتفاق، إذا أنه يتبر تبرع إذا راحت ترضع ولا قالت لي كيف هو تبرق. وان قالت اشتي مقابل، فهي بجي لها أجرة فالأجرة ما بيحصل لها كأنه إذا باتفاق على هذا الأمر وقلنا إذا اتفاق، وقلنا إذا اتفاق لا، ما قلت اتفاق، وان الاتفاق بينهم، بين الاثنين فو فالواقع الأصل في الأفعال كذيها إذا سوى شي واحد وما قال ما طلبوا منه ولا قال كيف ما بيت فلا يلشي برا هذا فان ارضعنا لكم فأتوا لنا أجورهن يعني إذا هي بترضي إنها لأجلكم يعني إن الغرر لي لكم ما هو ليهم فان ارضعنا لكم لا ما بشيء إذا ما بطلب ما بشيء لا ما بشيء طلب لا هو جاي أجوره إذا طلبت منك تعمل سهل سهل حتى إذا طلبت منك تعمل وعملت أنت سهل لكن حين تعمل أنت ولا طلبت منك لا هكذا إن أرضى لكم فأتوا هن أجورهن أرضى لكم يعني كان لجلكم من نفس طلبتوا هالرضى يعني فايش فأتوا هن أجورهن يعني في من قبل ليش الرضا واعتمروا بينكم بمعروف يعتمروا قال يعني اتفقوا فيما بينكم اعتمروا يعني تشاوروا كاني كل واحد الاخر او اصلها ولا في معنى يعني تشاوروا بينكم يعني وال تشاوروا بمعروف. يعني اتفقوا على يعني على اجره كم على المبلغ بمعروف. لا تزيد لا تنقص عليها جار ولا تزيد عليها جار. يعني حتى إذا أردوا كان المعرفة شرور المعرف عند الناس كم المعتاد عند الناس إذا بيشي مثل هذا بيقولوها المثل مثلاً إذا إذا طلبت زيادة على أجوره المثل ما له أحد وإذا هو يشينقصها على أجوره المثل ما له أحد ولها حق إنها ترضى ما بده فإذا ما اتفقوا جاؤوا تشذي زيادة على أجوره المثل فلذا قال وأتمروا بينكم بمعرف وإن تعاترتم يعني جاء بينكم مشكلة ما رضيت أي ما رضيت بالمثل تشتي زيادة شي يتحكم عليه قال هذا الشيء ما كم في اي رضا الولد قال حبا يسبط إذا ما رضيت حبا باجي له وحده ثانيه ترضى بس تتركه ما له حق اذا اذا نقولهم بالمعروف يعني وتمروا بينكم بمعروف فنحددها بالشيء المعروف عند الناس يعني بالاشياء المت المت ايش هذيك المثل هذي عند الناس شنو كيف الناس بيسوا فايش اذا يتفقوا فيما بيننا بلا حدد المثالي ومعهم هنياك حد يعني إن تراضوا على أي شيء ما هي مشكلة وإن اختلفوا في معهم هنياك الاش المثل هذه إذا طلبوا أن ينقف عليها ما لها حد وتقعد ترضى هي ويدي أكثر دي إجراء المثل وإن طلبت هي زيادة ما لها حد ويشيلها من عندها ويدي واحدة ثانية فلذا قال أنت عازبتم فساترضع له اخرى فما هي مشكله باجي وحده ثانيه ترضعها ما يعني باقعد باغير هي لينضج فساترضع له يعني ليله على له يعني با يستاجره يعني با يستأجر وحده يعني هو في يعني في الاب وحده ترضع ابنه يعني, يعني قال له أخرى كان بده يخاطب النسو عندنا الحين ها للجميع من ها قال ينفق من ساعته يعني المفروض واجب على الإنسان ينفق مثلا هنا قال نفقه العدة ما عليه ينفق على ينفق كلا على قدر حاله هذه هو غني يعني هبلان مثل ما أمثالها يعني مثل ما هبوا ور كن ان كنا اولاد الحمل فان بيض عليهم فظاهر هذا قال قران ما كنا عليهم ماذا فجأة مجد. مجد. مجد. مجد. مجد. يعني كان كنا ما بلا ما بلا كأنه أوه... شيء يرتب <تصفيق> عليها باقي الأحكام. يرتب عليها الأحكام هذه يعني يصرف كما وكما وضعت الولد. لنا تبع. لأنها في العدة هي تبعه ولا لها حق تزوج ولا يمكن تفعله. حاجز ينفق ذو من ساعات. هل هل قال ينفق كل انسان على حسب مقدرته حتى من ساعته يعني ما لا يكون في التضييق عليه ومنقدر عليه رزقه ومن قدر عليه رزقه قال الذي قدر عليه رزقه يعني هم هو يعني كان الرزق ما هو الله على قدره قدر عليه يعني كأنه عليه ما هو لا يعني يكفي ومن قدر عليه رزقه يعني كان قليل المال فلينفق مما آتاه وما ما على لا يديه من ذمه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه ما بيكلف الله نفس دياذ على ما معه قال سيجعل الله بعد أسر النسر وهم يصبروا يعني المرأة مثلا تصبر إذا, إذا كان الزوج فقير فعلا أنها تصبر وسيجعل الله بعد أسر النسر ربما رجع ياهي يرجع إيسهلها الله ويُنفق إذا عاد به فقه والله يا برجعي تيسر الأمورها بعد يعني برجع إيسهل الله الأمور إذا بالنسباء الواحد. إحنا ذهنا أثناء العدة ومنها عامة في الواقع. بالنسباء الأمفال. بالنسباء إيجار. هي بالنسباء لا ويش بالنسباء؟ إيجار الأرض. حتى ما بلغ من طلقة فضت يفهم سال إنه فضت من ط من بس. لما إذا لم تكن طلقة وطلبت الإيجار فلا تستحق. ها بيقول إلا الظاهر إنهم بيقول إذا طلبت الإلهاء ما عندنا عهل مذهب بيقولون إذا طلبت الإجراء فل يرفلها حق لكن ما بيحصل خلاف ما بي ذاي في البيت وذي بينفق عليها لكن كأنها ذاي خارج يقدير حالها وبتحتاي هذه بل قد طالب يلا يعني لو ما بلغ يسغذ ذال يلبن هاو قال ينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتا سيجعل الله بعد عشرين إسراء وكأي من قرية إن عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذاباً لكرة انتقل بعد هذه الأحكام وبعد هذه التعريفات يقول لنا أنهم يعني هذا يقول لنا كأنها عوامر من الله وفرائض من الله أنكم واجب عليكم تطبقوها وذي ما يرضى يطبقها فكم من أي قال بعدها رجع ذكر أنبه ناس يعني يعني فكأنه باي حلبكم مصاهبه تحلفكم من الله. الله وكم من قريه من جرية. يعني وكم من جرية. يعني كم؟ يعني يقول. كم من يعني كثيرة. وكم من من عن أمر ربها؟ عاتف يعني تمردت واستكبرت تأش... يعني ورفضت الانقياد لأوامر الله. يعني تمردت رفضت الانقياد. عن أمر ربها ورسلي. فحاسبناها حسابا شديدا. يعني أضل انتثال الأوامر الله عاقبهم الله عقاب شديد حاسبها كأنه هذا الحساب يقول حاسبنا حساب حسبنا يعني يعني على كل على كل أفعالهم على كل أفعالهم في الدنيا حاسب عاقبناهم في الدنيا على حين قال فحاسبنا حسابا شديدا يعني جعلناهم على حساب إيش أعمالهم وعذبناها عذاب النكورة فذاك توبال أمرها هذا كله حاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذاب نكرا كأن إحنا حاسبناها على كل أشي الأفعال الذنوب ذي ارتكبوها وعذبناها عذاب يعني يستنكره أي إنسان نكرا يعني كان ينفر منها أي شخص فذاك وبال أمرها فقال إيش بتعمل يعني ايش وبال أمرها يعني نتيجة أمرها يعني نتيجة الثقيل هذا ال فذاك توبال أمرها وكان عادبة وامرها خسرا وعادل إيش؟ يعني وعاجبة أمرهاي آخر آخر, آخر آخر أمرها كان الخس خسارة انتهوا وانتهى ما انتهى كل شيء معهم خسروا أنفسهم في الدنيا وأيضا خسروا في الآخرة في هو حد هو ذا حد قال وكان عاجبة أمرها خسارة عد الله لهم ها؟ حن كف عتبنا عتب شديدة مم. يعني في الدنيا وعذبنا عذاب النكره فذاك كثقل ذاقت فذاك وفى الأمرها و... هذا اللي في الدنيا وكان عاجبه أمرها خسره ورجع باجي في الاجبه فالआखره قال برجع اجيه ايش خساره والشيء قال عذ الله لهم عذابا شديدا عذ الله تسمعنا الله لازم ما تقول داهم جزام يعني قاصم يعني حسب على كل على اعماله فوق مثل يعني على كل عمل حسبناه حسابا يعني على كل الأشياء، الذنوب حاسبنا عذ حد... يعني أيش لهم عقوبة على كل الذنوب. الأركاز يتقوى ونكرنا عليهم سيئات. فيعني يشتي إن إنكم المفروض يعني باي إن إذا مرضيتوا كأنه بيقول إذا مرض مرضيتوا إذا أبئتوا أن تنقادوا وتنفذوا على أحكام الله برجع لكم معقوبة على كل شيء. قال فحاسبنا حسابا يعني أي شديد يعني فيه القصة يعني تقول شديد حساب شديد ما فيه أيش ما فيه مزهرة وأج عذابا لقراء. يعني على كل اعماله يجب لا يتهاون الانسان في اي شيء من الواجبات يكون هذا هو هذا هو هذا هو بعد, الأحكام. بعد تلك هذا هو هذا هو لا هو في هو شيء، يعني هذا هو هذا هو هذا هو يعني هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو قلنا وكان عاجبته أمرها خسارة عذب الله لهم عذاب شديد عذب في الآخرة وعذاب أشد وأعظم فاتقوا الله يا أولي الألباب انتبهوا انتبهوا يا أصحاب العقول الآن واعملوا إيش بما أمرناكم وما وجهناكم إليه يا أولي الألباب الذين آمنوا يعني يا أولي الألباب يا أصحاب العقول يا أصحاب العقول ذي قد آمنوا كان صفههم الذين آمنوا صفه الأولي ياقولي الألباب يعني يا أصحاب العقول الذي قد آمنوا يعني مرفون لكم أصحاب عقول وقد آمنوا بالله وقد آمنوا بمعجزة على محمد إذا طبقوا أحكام الله قد أنزل الله إليكم ذكره أنزل الله إليكم ذكر يعني ذكر من يعني من عنده ذكر من عنده وأشي وتنبيهات من عنده يعني تعليم لكم من عنده رسولا أنزل الله إليكم ذكره رسولا قالوا إما معناه يعني اختلفوا فوش يعني أنزل الله إليكم ذكرى رسولا بعضهم بيقول الذكر والرسول أنزل الله إليهم ذكر يعني أرسل النبي أرسل ذكر لأنه بيذكرهم وهو الرسول لكن هذا التبعي يضعف من هذا الناحية حين يقول أنزلنا بيقول أنزلنا إليكم ذكرى يعني القرآن ويرجع يقول رسولا كيف ما حدث سابر يبدل قالوا بيقدروا له أرسلنا رسولا ما بالاجتماع بين يعني والبدل يوم العام يعني أنزلنا رسول إجمنا. لا قالون قد الله فعل أرسلنا رسوله يعني أرسلنا رسولة. إليكم وأرسلنا ال قال, قبلها قال إليكم يعني القرآن. فرسولا يعني جبره. يعني رسولا يثلو عليكم يعني أنزلنا الذكر أنزلنا إيهو أنجل جبريل إلى, آيش، إلى الناس يعلم ما بلاهر أنه يبعفه أن جبريل ما يتلع على الناس ظاهر أنه قال يتلع عليكم ما هو الإنزال باستعمام على الخمس؟ إلا لكنه ما يعني الظاهر غير ما الظاهر ما هو سابر بيصبر الذكر يعني يعني, يعني النازل بالذكر هو الحامل للذكر فقال الله إيهو ها بعدها حافظ نقول ايضا انزلنا اليكم ذكرا وبعد بنقول ارسلنا رسولا يعني ايه مرسلين ولا مرسلين رسولا انزلنا اليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات يعني ان هذا المفروض قد ارسل الله الينا ذكر قران وارسل الينا رسول يتلو علينا هذا الذكر يرسلوا أي نآيات الله مبيناهم ووضحاه يوضح لنا. ويعلمنا يعني يرسلها حاطها مبينا؟ إيه. كيف يعني مبين؟ يعني موضحة. ما أنه يوضحها هو؟ ولا أنها واضحة؟ يوضحها قبل التلاوة. لا صح. يعني ولا صح إذا هي مبينة إذا هي بعد في تقديري. ولا مبينة يعني الن نزلناها وهي مبينة واضحة من عندنا. قال ليخرج الذين آمنوا إذن قال نحن يعني قد أنزل الله إليكم هذا القرآن وارسل إليكم هذا الرسول واترى عليكم هذه الآيات الواضحة ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ما بل قال جينا لكم بهذا كل هذا الأشياء لجلحنا الأشياء لما فيه نفعكم نخرجكم من من هذه الحياة الكئيبة هذا الحياة التأيثة ذي أنتم فيها إلى النور هذا قلنا يعني في الدنيا ما هو مشارة الآخرة لأن حياة يعني على الخروج عن أوامر الله والمخالفة لأوامر الله في عيش الإنسان في حياة تعيثة وبتطبيق أوامر الله وانتثال أوامره في عيش الإنسان حياة تعيدة فقال إذا خرجناكم يعني نور لنا كيف يعني أضاء لنا كيف نتعامل فيما بيننا فقال نخرجكم إذن من... الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور يعني ليخرجكم وما خارج الذي أش الذي يؤمن ويعمل يخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور يشتي انها المراد في الدنيا فلذا قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات هذا قال والذي يعمل ويص... يقال به من بالله ويعمل صالح يعني هذ يخرج الى النور فعدبش ندخله جنات تجري من تحتها الانهار بل لا يقول من الظلمات الى النور بل ان في على يد نجيك من جهنم وبس ان النفس ال الامتثال بأوامر الله وتطبيق تطبيق الله هو نور هو حياة هو سعادة هو يعني أحسن شيء للإنسان في عبر عنه بالنور والآش و خالفت أوامر الله وعدم الامتثال بها قال عبر عنه بالظلام لأن الإنسان يعيش فيه يعني إذا كان في ظلام كان نابع عن التعاثة و عن الشدة لكن كما ذلك بالتعالي يجاهل بالعمل يجاهل يجاهل الظلام و قبل أربي كيف أن نظام فهو مبلغ الحين ما بيفكر ولا بي، وصح. وذه أيضا اللي نلاحظ الآن، قديم ما بيضرب تعاليم الله فيهم، كل مرة يبغون قانون، كل مرة يبغون قانون، وما جاء هو ذي، وكل مرة. يعني ما بالله بندلكم على ما نرشدكم إلى ما يصلح أموركم. فقال ومن يؤمن بالله وعمل صالح، نذي مثلا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني بيحصل على نعيم، لا يعني أفضل منه. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويتخلدوا إيش فيها؟ يعني خالدين فيها يعني إيش؟ أذ قال ندخله كأنه لأنها عام أي واحد؟ فإذا قال خالدين لأن المعنى عام لما يعمل قال ومين يؤمن بالله يعمل فالي ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين يعني مين أمي؟ ممكن يعني إيش كمل في المعنى خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له الرزق خا يقد فيها دائما ووالإيش وفيها الرزق الله قد إش يعني إيش حسن الله أراد أن يكون الرزق هني وأراد الإنسان أن يسعد في هذا يعني في الله قد إش يقول قد الله السعادة وقد ضمن له توفر كل شيء الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يعني الله كان بروزق وقادر على كل شيء فاذا إذا قال بشيء وإذا وعد بشيء فو فسيتحدث واذا تهدد به فسيقع وهو الذي ينبغي ان يتوجه الناس اليه في الانقياد ينقاد الناس اليه في كل شيء لانه هو الله كان هو الذي الله الذي خلق سبع سماوات فذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهم يعني خلق من الارض قال مثلهم يعني سبع سماوات يعني سبع ارض قال مثلهم قال الامام الهادي يعني مثلهم في العدد لا في الكيفيه ما ضروري ان يعني قال مثلهم في العدد الآن قال بالنسبة يقول من الأرض يقول من... كأن يعني سبع أرض أراضين وذالحين أبي يعني ما يعني ظهر للناس الا القاره كأن ال الأرض هي عباره عن سبع كتل على الكره الارضيه والباقي كلها بحر القارات هي سبع يفرق بين خصائص لا بيجي مجموعة البحر البحر ذي بيفرق كبيرة من الأرض وكتلة كبيرة هذا قارات كذا وهذا كتلة كبيرة من ارض اسمها قارات كذا يعني ما بلا إذا بعض القارات بجوبانهم يعني اتصال يعني قليل فهذه قالوا وجدوا أنها سبع مناطق سبع قارات في كدي يالمراض بايش من مثل مثلهم يعني سبع أراضي ما حدد انها متطابقه ولا مثلها في يعني من في العدد ايش في كدي إيش بالايش هذه القارات ما زعم لأن شنقي كان الأرض هي ذه كل واحدة أرض الحرة. ما قال يعني يعني سبع أراضي سبع سماوات؟ كلها سماء. هاي السماء. لا طبقات لا. لا. طبقات لا كل واحدة السمع. لا يعني وحدة فوق واحدة. لكن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن والأمر بيسنزل إليكم. وتنزل التشريعات إليكم اللي يعني اللي على ما ينفعكم قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير إذا هذا ذكر الله هذا الشيء أن الله الذي خلق السماوات والأرض بينهن وبين السماوات وبين <تصفيق> الأرض سهل إيه بنزل الملابس إيه قال يتنزل يعني بينزل الأمر بينكم يعني يتنزل الأمر إليكم والتشريعات والذكر وافل <تصفيق> قالوا لأنه يتفرق يعني القرآن قال بينزل آية يعني ما ما نزل كله مرة واحدة إلى الأرض وينزل على حسب الأوقات كل مرة ينزل يتنزل يعني ب... هو يتنزل لا إذا هو يتنزل الأمر إيش بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير كأن هذا الشيء لتعلموا أن الله قادر على كل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء إيه قولنا قلنا لكم هذا الشيء علمناكم بهذا الشيء. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عز بالله من الشيطان الرجيم ها؟ والله قد أحاط بكل شيء علما. ما هي علما؟ الله. الله وتعلموا أن الله محيط فإذا ذيك قدر يخلق هذه الأشياء وبي ينزل الأوامر من يعني من خلال استماتات إلى إك إلي إلي, إلى إلى إليكم فود قريب إذا والخالق دائما بيواش. عالم بكل بكل شيء ان الله قد احاط بكل شيء علما